مطيعات لربهن مطيعات لأزواجهن حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن واللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل فبدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله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 كبيرا في ذاته وصفاته فخافه اقول ايها الاخوه هذه الايه العظيمه تبين عظمه هذا الدين فربنا جل جلاله قد جعد القوامه بيد الرجال حرصا على النساء ومحافظة على الاسره فالمجتمع من هذه الاسر فهي في البيوت لبنات المجتمع فإذا صلحت البيوت صلحت المجتمعات الرجال قوامون على النساء فهم يقومون عليهن وعلى شؤونهن وبين ربنا السبب قال بما فضل الله بعضهم على بعض أيضا ربنا جل جلاله قد جعل في الرجل من الصفات ما يستطيع القوام على البيت وبما أنفقوا من أموالهم أيضا أنفقوا على الزوجة يجعل له ذلك حق القوامه فليس الامر خاص بالنفقه فقط حتى تكون له القوامه ايضا بالصفات التي قد جعلت في نوع الرجال في جنس الرجال ثم من الله علينا بنعمه حفظ الزوجات الانفس والديانه والبيوت قال فالصالحات قانتات اي مضيعات حافظات للغيب بما حفظ الله قد جاء الله تعالى في قلوب النساء من الخشية ما تحفظ على الزوج غيبته ويوجد من بعض النساء من تخالف في هذا ولكن هذه السورة جاءت لإصلاح المرأة وإنصادها فجاء هنا الإصلاح قال واللاتي تخافون نشوزهن وهي التي لا تضيع الزوج فعظوهن اذهب الموعظة الحسنة والكلمه الطيبه فإن لم ينفع قال وهجرهن في المضاجع الهجر في الفراش فان لم ينفع واضربوهن كل هذه لاجل اصلاح حال المراه فان اطعنكم وهنا الانصاف فلا تبغوا عليهن سبيلا ثم هدد الله تعالى اولئك الذين يظلمون وايضا الزوجات حينما يظلمون على قال ان الله كان عليا كبيرا المراه لما تتعالى على زوجها فلتستبشر علو الله تعالى وعظمه الله ان الله كان عليا كبيرا والزوج الذي يظلم زوجته وهي طائعه ليستذكر علو الله تعالى وعظمته ثم قال تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر فابعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوج ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما والتوفيق أحب وأولى فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يؤفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم وهذا أيها الإخوة من التدرج في حفظ كيان الأسرة من التصدق فيبدأ الزوج بهذا الأسلوب السابق الموعظة الهجم للفراش الضرب ولا يتجاوز الحد الذي حده الشرع له إن لم يصلح هذا انتقلنا إلى مرحلة الحكمين ونختار حكم من أهله وحكم من اهلها ونشترط فيهم الديانة والعلم وإن خفتم شقاق بينهما شوف هذه وسائل احترازية حتى لا يحصل التصدع لنظام الأسرة تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وربنا جل جلاله قد وضع الضمان إذا أتينا بهؤلاء على هذه الصفحة قال اي, إي يريد يريدا اصلاحا يوفق الله بينهم اذا كان امرهم الاصلاح والاخلاص فان الله يجعل التوفيق على يدي الحكمين ان الله كان عليما خبيرا فربنا هو العليم وهو الخبير بالنيات وهذا يدلك على ان النيه الحسنه تؤول الى النتيجه الحسنه ثم قال تعالى عامرا لاصلاح البيوت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 ولا تعبدوا معه سواه وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما واحسن إلى الأقارب واليتامى والفقراء واحسن إلى الجار ذي القرابة والجار الذي لا قرابة له وأحسنوا إلى الطاحب المرافق لكم واحسن إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل واحسن إلى مماليككم. إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده مالحاً لنفسه على وجه الفخر على الناس إذا ربنا قد أمر بالتوحيد وعدم الشرك واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا حتى الله على الإحسان على الوالدين لأن حقهما عظيم وبذل قرب الإحسان إلى القرابة واليتام وهو الذي مات ابوه والمسكين وهو الفقير الذي أسكنته الحاجة. والجار للقربة الجار القريب والجار الجن صاحبك بالجن والصاحب بالجن الجار الجنب هو الجار بالجوار الصاحب بالجن اللي هو أنت قد تصعد في طائرة وقد تجد في مكان أو قد تقف في دور سرة أي لأي شيء والصاحب بالجن أو موظف معك وابن السبيل الذي انقطع به الطريق وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ثم بين سقى أصحابه قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليه من الإنفاق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 من فوائد الآيات ثبوت قوامة رجاء على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق وأبرزها النفقة على الزوجة التحذير من البغي وظلم المرأة في التأذيب بتأبكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه التحذير من دنيم الأخلاق كالتبري والتفاخر والبخري وكسم العلم وعدم تبيينه للناس اللهم اجعلنا ممن يتعلمون ويعلمون يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته